My شرع غمضت عيني اتعذب من هم مقطع شمالي ترتجي للبطل عباس الشفية توب الشريعة جثتك ظلت رضية وحسس صدره رب ضد جسام والأكبر علي رمض مطاعي رجال ردي يا زينة الصيارة والله يا زينة حب أصمام يعود الخيار شوال حسنة كلها الرجل سيم خدرات شايل الرايه حولنا غري العلقميم ما شرب مايه الماي طار ازج قبا يا ولازم تذلي يا فينا باي عطاس ما يعود تخيال شو احس الحاره بالموادين الشريعه تنادي على في القطيع واخوانا حولي حفروا ظلم فوق لوعاك امت رجالي ولازم تضيعي دارت ودافر وجزيت شمت